بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين اشكركم جميعا يا اخوتي واحباي ولست الان انا موجودا معكم عندما انتم انتم في قلبي في استمرار قد عشت زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش وعندما ذهبت إلى الدير اخذتكم جميعكم في قلبي وفي فكري من اكلكم أنا هنا ومن اكلكم ازا الى هناك اخذتكم في قلبي وفي فكري أنتم وآلامكم ومشاكلكم أعرضها على الله وأعرضها على المسؤولين وأشكر الله كثيرا ان بعض هذه المشاكل قد تم حلها وما زال البعض يحتاج الى حل والطلبه او الشبان الذين في السجن بدون اي ذنب اقترفوه ساظل سأظل حزيناً من أجلهم وواضعهم في صلواتي إلى أن يخرجوا جميعاً من حبسهم. والذي لا يحله الناس يحله الله. ولقد عودنا الله ان يكون معنا في كل حين ونحن نثق بهذا ونؤمن بعمله وننتظر الرب انتم تعلمون انني في كل ضيقه اذكر ثلاث كلمات ربنا موجود وكله للخير ومسرها تنتهي ربنا موجود يعني ربنا شايف ربنا سامع ربنا عارف ايه كل اللي بيجرى ربنا بيتصرف وبيعمل ومش هيترك حاجة غلط ربنا موجود في كل مكان وموجود مع كل أحد وموجود في كل مناسبه ونحن تعودنا أن نرى يد الله واضحة تماما في كل حياتنا وفي كل ما نصادفه رأينا الله في كل وقت يتدخل في شؤون حياتنا وهذا هو إيماننا نحن لا نتعامل كثيرا مع الناس إنما نتعامل كثيرا مع الله نفسه ربنا موجود كضابط للكل والعبارة دي ضابط للكل نذكرها باستمرار في صلواتنا. الله غدابت الكل. الله غدابت الكل يعني الكل تحت يده. الكل في قبضته. كل الناس في يد ربنا. صدقوني حتى الشيطان وحتى كل قوى الشر. ربنا يحكمها بذاته ويضع حدودا وإلا لو كان القوي كل الضعيف ما عاش الناس على الارض ابدا لولا تدخل الله ويتدخل بقوه الله خلق الكون ولم يتركه وانما هو يدبر اموره جميعا وأنا باستمرار أقول لكل أحد أنت لست وحدك لا تعيش في الحياة وحدك إنما تعيش والله يعيش معك الله لا يتركك لا لحظة ولا طرفة عين ربنا موجود يعني الرب راعي الرب راعي لنا جميعا بنقول في المزمور الرب لي راعي فلا يعوزني شيء في مراعم خضر يربضني وإلى ما الراحة يوردني ونقول أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي وربنا في صاحر لصاحة 34 بيقول انا ارعى غنمي واربضها واطلب الضال واسترد المطرود واكبر الكثير واعصب الجريح وارعاها بعد ونحن نثق برعاية الله لنا نثق به في كل شيء حتى في عصاه وعكازه نقول له عصاك وعكازك هما يعزيانني ناسخ في رعايه الرب وناسخ في قول السيد المسيح له الملك خرافي في يدي وقال لا يستطيع احد أن يخطف من يد أبي شيء لما بنقول ربنا منقود نقصد أيضا أن ربنا هو المهتم بالكل ربنا هو المهتم بالكل وربنا هو الحافظ والمعين وبنردل دايما في المزمور مزمور وعشرين الرب يحفظك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك دي عبارة يقولها الملاك الحارس لكل إنسان وهو يصلي يقول له الرب يحفظك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك ويقوله الانسان وهو يصلي يعزي نفسه ويهدئ نفسه ويطمئن نفسه ان الرب بيحفظه ربنا اللي ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض الله الحافظ هو الذي حفظ يونان النبي في بطن الحوت ولم يضره في شيء الله الحافظ هو الذي حفظت ثلاثه فتية في أتون النار ولم يحترقوا لا شعر من رؤوسهم ولا شيء من ملابسهم هو الذي حفظ دانيان في قب البسود ورد له انشودته الجميلة إلهي أرسل ملاكه فسد أفواح البسود الله هو الذي حفظ يوسف الصديق حفظه من اخوته حينما القوه في البئر وحفظه حينما بيع كعبد في بيته طفال وحفظه حينما القي في السجن ثم رد له كرامته اضعافا وقال يوسف لاخوته انتم اردتم بي شرا والله اراد بي خيرا احنا نؤمن ان الله حافظ يحفظنا من الشيطان ويحفظنا من الخطايا ويحفظنا من التجارب حفظ اثناسيوس حينما القي للنفي اربع مرات وحفظ يوحنا الرسول وهو في جزيره بطنس وظهر له واراه رؤى كثيره احنا نتعب كتير نسينا ان ربنا هو الحافظ احنا بنقول حتى حافظ الاطفال هو الرب تاريخ الله معنا في الحفظ هو تاريخ طويل لن ننساه يريد كل واحد يجلس الى نفسه ويتذكر كام مرة ربنا حفظه فيها مرة حفظه فيها وبعدين يسبح ويقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني فليبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتنا ربنا حينما نقول ربنا موجود نتذكر قوله تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم نتذكر إن الله هو حلال المشاكل لا توجد مشكلة إلا ولها حل عند الله ولا يوجد باب مغلق الا وله مفتاح عند الله او عده مفاتيح لذلك يقول الكتاب إلقي على الرب همه وهو يعولك ويقول المزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك الله الذي نؤمن بوجوده له صفة جميلة في عشرتنا معه الله هو مريح التعابه. لأنه قال تعالوا لي يا جميع المتعبين وأنا اريحكم إنما بيقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبه وانتظر الرب الله هو المهتم بالكل الله هو المهتم بالكل يهتم بالحيوان ويهتم بالإنسان ويهتم بالطير، يهتم حتى بالدودة التي تسعى تحت حجر. هو الموت البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدور. العصافية بيقول لنا في الكتاب انظروا إلى طير السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماء ويقوتها وبيقول على العصافير دي لا يسقط واحد منها بدون إذن أبيكم الله اهتم حتى بالحيوانات وبالطيور في فلك نوح واهتم بنوح ومعه الحيوانات والوحوش الله يهتم حتى بالفراشة الفراشات التي يعطيها ألوانا جميلة ويقول ولا سليمان في كل مجده كان يربس كواحده منها يهتم بالطيور المغردة وينعم عليها بصوت جميل وما كانت تطلب منه ذلك لكن هو من رحمته يهتم بالزهور ذات الألوان يهتم بالنحلة ويعطيها فنا في جمعة عالمها وفي إعداده للإنسان وفي ترتيب عائلتها يهتم بالطاووس ويعطيه جمالا الله بيهتم بالكل فكم من أكثر الإنسان الله يا إخوتي وأبنائي يهتم بنا أكثر مما نهتم بانفسنا يهتم بنا أكثر مما نهتم بانفسنا، ونحن نحيا بهذا الإيمان ويقول لا أهملك ولا أدركك لذلك فنحن نتكل عليه بيقول الناس يتفهم رضيعا أنا لا أنساكم بيقول نقشتكم على كفي بيقول يرسل ملائكته فيحملونك على اجنحتهم حتى لا تعثر بحجر رجلك ونحن نصلي من أجل هذا في كل ليلة ونقول أحدنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكر المحفوظين ومرشدين ونصلي بذلك في كل مهار أيضا